قبلهم، فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجول قا الله فإن أجل الله لا أت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالم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 وَإِنْ جَاهَذَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا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 الصم من ربك لا يقول إننا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا أن الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفعوا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن نحمي الخطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 ولا نصير، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من الرحمة، وأولئك لهم عذاب أليم، فما كان جواب قومه إلا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 ودّة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 وَتَوَلَّى الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِنَّا مُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 ساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة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 الله أولياءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من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 والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وَأَنْزَلْنَا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 إلا عليه آيات من ربه وإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم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 ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذات الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَا هِيَ الْحَيَوانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ ذَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ